حميم عين, سين قاف حميم عين سين قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة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 فريق في الجنة وفريق في السعير ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرانا عربية لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء لا شك في وقوع ذلك اليوم والناس مقسمون فيه إلى فريقين فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في النار وهم الكفار ولو شاء الله لجعلهم امه واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتي. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لا جعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا الجنة ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم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 فغيره لا ينفع ولا يضر وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء ولا يعجزه شيء سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه انيب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 شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحَ وَالَّذِي أُوحِي نَاء إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُوهُمْ إلَيْهِ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به والذي اوحيناه إليك أيها الرسول وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به وخلاصته أن أقيموا الدين وتركوا التفرق فيه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 وان الذين اولت التوراه من اليهود والانجيل من النصارى من بعد اسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي في شك من هذا القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم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 الله يجمع بيننا وإليه المصير ادعوا لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع اهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا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 الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها لانهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب والذين امنوا بالله خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيها ويعلمون علم اليقين انها الحق الذي لا مريه فيه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 ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها نضاعف له ثوابها فالحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن كان يريد الدنيا وحدها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 وما أَصَابَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ أَمْوَالِكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْهُ أَيْدِيكُمْ مِنَ المعاصي ويتجاوز اللَّهُ لَكُمْ عَنْ كثير مِنْهَا فَلَا يُؤَاخِذُكُمْ بِهِ وَمَا أَن بمعجزين بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين هو من أراد أن يأخذ حقه فله ذلك لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز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 هو من انتصر لنفسه فاولئك ما عليهم من مؤاخذه لاخذهم بحقهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم انما المؤاخذه والعقاب للذين يظلمون الناس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 وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى الناس خلصة من شدة خوفهم منها وقال الذين آمنوا بالله وبرسله إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لقوه من عذاب الله ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدا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 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا ايها الناس لربكم بالمسارعه الى امتثال اوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف من قبل ان ياتي يوم القيامه الذي اذا جاء لا دافع له ما لكم من ملجأ تلجؤون اليه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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَمَّا أُمِرْتَهُمْ بِهِ فَمَا بَعَثْنَاكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا تَبْلِيغُ مَا أُمِرْتَ بِتَبْلِيغِهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ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 إنه عليم قدير لله ملك السماوات وملك الأرض يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك يعقي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور ويعقي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معه ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له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 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غيره أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل